أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعة إذا رجت لرد رجاء وبثت الجبال بثا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 على سرر مغضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينذفون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 فجعلناهن أبكارا عربا اطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ثموم وحميم وظل يحموه لا بار ذو ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مضطرين وكانوا يصرون على الحين في العظيم وكانوا يقولون أيضا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا اننا مبعوثون اوابون الاولون قل اننا لوارنون لاخرين لما مجموعون إِلَى ميقات يوم معلوم ثم انكم ايها الضالون المكذبون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 وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ لَوْلَا فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ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 أنتم أنزلتم من المذن أم نحن المنذلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرايتم النار التي ترون تم أشتم شجرتها أم نحن المنشؤون نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بماقين نجوم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 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن